الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آخر. قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بماسط يدي إليك لأقتلك رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له فقتله فأصبح من القاسرين فبعت الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ولتا أعجزت أن أكون مثل هذا القراب فأواري سوءة أخيه فأصبح في الأرض لنسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقدلوا أن يقدلوا أو يصلوا أو تقطع أيديهم وأردوهم عليهم فاعلموا, فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتروا إليه الوسيلة وجاهدوا, وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو له أن, أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليحتدون يفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تهبن منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بغارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة ايديكم ما جزاءهم Siraat al-mustakik Siraat al-lazina adhant alaihen Gheri almagdobu alaihen Wala That's the reason بالوين وكيف يحكم وَلَا تَسْتَغْرِبْ بِآيَاتِي فَنَوَّأْنَا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِسِنّي والجرح الضاص فمن كذّب بي فهو مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونوى ومصدقا, ومصدقا لما بين يديه من هم أهل الإنجيل بما ألم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغتوب عليهم ولا ما بين يديه من الكتاب وموابه كَرهُمْ لَمَعَنَ حَتَّى أَعْمَالُهُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَاسْتَحَقُّوا الْخَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي الله على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا Horsak daktat com التي <تصفيق> اتخذوها هزوا من والعدوان وأكلهم السحف لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحف لبئس ما كانوا إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكثرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ونزل وكثير منهم سا إن الله لا يهدي القرم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم يا لوه يا لو وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والصابئون والنصارى الصالح فَلا قف مع لدي وَلا يحزَون لقدأَسَنَّ قدقد أأَقد الناب فقدني إ الص إ وَأَزَّ وَأَسََّ إِلَهِ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 حرض الله عليه الجنة ومأوى النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما وَمَنْ هُوَ يَمَا إِلَّا وَسُلٌ قَدْ خُلِقَ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ وَأُمُّهُ الصراط المستقيم صراط الذين أنعدت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الغالين قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم فِي دِينِكُمْ لَا تَخْلُفُوا فِي دِينِكُمْ غُلْغُلَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ مَنْ قَدْ ضَلَّ مِنْ قَبْلُ بما عصوا وكانوا يعتدون غفر الله عليه qīma ṣirāṭan ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر رسم ربه فصلى بل تغثرون الحياة